إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ أَم يَقُولُونَ افْتَرَاهُ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا فَإِن يَشَأِ اللَّهُ يَخْتِمْ عَلَى قَلْبِكَ وَيَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكِ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 والكافرون لهم عذاب شديد ولو بسط الله الززق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير وهو الَّذِي يُنزِّل الْغَيْثَ مِنْ بَعْدِ مَا قَنَطوا وَيَنْشُرُ رَحْمَتَهُ وَهو الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَوَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا وَا مَ Re implantِذَ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 وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير